Book 2 69 69 69 Have brug for Ville Jehtage Yereid Jehtage Yereid Jeg har brug for en seng A den jo Jeg vil en anam? en anam! Er der en seng her Hall ljuger du hunnder Jeg har brug for en lampe? أحتاج إلى مصباح. أحتاج إلى مصباح. جايب الليسه؟ أريد أن أقرأ. هير. هل يوجد هنا مصباح؟ هل يوجد هنا مصباح؟ جاي ها برو أحتاج إلى تلفون. <أحتاج إلى تليفون> أريد أن أتصل بال <بالتليفون> telephone. أريد أن أتصل هل يوجد هنا تليفون؟ هل يوجد هنا telephone؟ فوت كاميرا. أحتاج لكاميرا. أحتاج لكاميرا. جايب الفوتوغرافية. أريد أن, أصور. أريد أن أصور. هل توجد هنا كاميرا؟ هل توجد هنا كاميرا؟ Jeg har bru for en computer. Ach den jo li computer! Ahch ders li computer! Jeg vil sende en e-mail. Og det du en iller e-mail. Og det en ad e-mail! Er der en computer her! Han ljuger du hun af computer? Han lju computer? أحتاج لقلم حبر جاف. أحتاج لقلم حبر جاف. أريد أن أكتب شيئا. أريد أن أكتب شيئا. هل يوجد هنا ورقة و حبر جاف هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟